والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نعرض قلنا سبحانك جل وعلا الرحمن الرحيم. ما قبل الآن أنا عشت كنوعة. هاي الذات صد هي أفراد وكميتها صورة التوبة. سبحانه قال سبحانه اللي وحوذي إيا إيها الذين آمنوا إله إيا نبيك إيا كتابك تدك رمييه إن كثيرا وحبظا ومن الأحبار والربان علم ذا يهود كميدها والروبان يفو عن علمها لأن العبادة بضن سوفيادها لا يأكلون والعنان أموال الناس تدك حورها وضعي بالبادل فعنان ويسدون تدكنا ويكلقيا ويكوري ساقنا ووديدا عن سبيل الله إله دينتي سيئة وضع والذين قوى يكذلون كيدا السنية الذهب العكس ذهبها والفضة ولا ينتقورها أمدحين في سبيل الله إلى جدك سامك بين جهات سامك بين سلقة وكم ساقين تادك ربا فبشرهم قوى وحضشر تارق بشارته بعذاب عليم من هنا إليه عذاب حنوم بضمشر قول رب سبحانه وتعالى اتخذوا حبارهم حبيس سبحانه وتعالى دتك سيدي سبع مكة إنه كثير في السر وانا وأنا سلا حقه صدق قراءه يا أيه دتك فوق توي صدقها قراءه معدان خلاص رفعوا له ما توي مخيه وما ذحظه قريما ذا وبعد أمر أفر مكة إيوه مع القبين ناس عبد بعد العيون اسمع الله جد هل بين نقانيانه صدق بين نقانيان sadaadda samaran dadku waa xumaaran kun maal ka lagu raaca maal qabeenada ah madaxa daday lagu cabsadaayo waxba laga doonaayo waka xoraa dadku ay ku kalsoonihiin iyasu fiye dhee waka ilaalo laan lagu kalsoonaanay marka saddaadda bay kumaadaan khaladaad baa u dadka mariyam bay maran aday hagaagtiintu ku hagaagnaa u toosay aday qol qolaha xamaan dadka waxmaanayo bay ma wax la smaato culamaad iyo kumaato waka ee tujalts smaato umada soo umada baalay markaa subhanahu wa ta'ala halka waxa ka dhigay oo halka geeyay waxay tahay waqooda xurimada hawo iyo kuwa ay ku khalsan yihiin gobanta oo door ka in waxaan ilaahay darti ka yino laakin xaaladoonka oo labadaasad u diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kiisena pervaya in ay saado kale wiya kana rasul waxa qudray muhaytahay oo ay u diideen waxa weeyo dadkeena marka ugu direen oo ay u diideen waadiiy darteer dunku na dadka saaso mar walba oo kharibaayo oo ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu aroro oo diinta gara maro oo saawu noqdo gaar ahaan mar badan waxaan sheegnaa umadeena waya ku ka ee yegaa raasul xooyee nool uguuray fayl haa waan naga ay jalayna balak ku qadeen halkaas ay ku fidinayow iyadina iyo waka qor qor ween qood inta saud dareerana iyagoo iska dhegeen oo asr iska dhegeen bay suuq tagen oo markaas ay رسول soo la facata qooniga oo taqoono in saacad dumar ka khatir baa in aad الله ka labada ah ayay ka diyaar u tahay warso rasuul waxa labada ka ilaali oo labada ka taxaddar waxaan badan soo socdaan hore salaam ma qarebtu sidna tan baad aad darayay bilnisa dumar kayo maal إيه جنهم حي صابت طاعي الرسول في أودي ذين إياه وجرناه وكون عمرا قيّتا وملدون عيدا الماركة هذه جساري هذه اللي ذين كاني في وحي خاص وذين لما توضت كاس اللهم إننا نسامل روح الحجسي روح الكرامي روح الويدي هذي ما هذا هذا كاس اللهم إننا نعذب الرسول كرعدة شيء ضام بروح أوجشك خلاص هلك هذا inta dambana ilaahay subhanahu wa ta'ala maaltu ka qowr leenoo ramyo leenoo digeyo yaa ayahoon dadka amru in kasseera in la akhbari qowmiin tahow in kasseera meel markaa fuu soo ka ha noqono rubi ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan oo akhbaarta oo barka wa culimada أوكي انا على وجهك خلاص نكتر رسولك صلى الله عليه وسلم في يوم استفرج كيس كودد باي دك يسا أخرم لا يقولون أن وارن مصر عنان بالبعض ذي حقدر هي عن سبيه دك وهي وهاي صار النغذين الى تي الله سبحانه وتعالى كل حرام دك يدين تي الله دين كور يستعجل والدين يأكل دون الدهب دهب كقوة كيدس عبد الله بن عباس بن عمر بن جماعة عيدنا في hawa ka soo de cada laga bixiyo haqooda laga bixiyo leysata kanji الجيران ku jira tadaadkan qosay xoolka asto banan baheeyaleen aan deka laga fahmin isoo waa kanji oo soo galaya han haqiiqada ilaahay kulaha laga bixeen dadka dadkan yahay saacaa ugu والذين soo galaya ruuxale walaaadina kuwa yikrin dhahaab waada badri dadti saxaabadi ay ku kala وأحلى هاي سنكرامات، شو هو؟ عنا يبقى قبلا هو هاي سنكرامات وابدثري معانى وفي عادة أننا نوافق صهيوندي أو كعك ذكادش، شام بيود الجيران ومكانه سفخار الميم، ترى والفضة هي الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إن هكذا سانوا بنكورة سانوا وكاس ان عن سبحانه وتعالى دينت سن قرية الخير كدب حين الجهاد كأيو أقوان صائو مساكين صائو مدارس صائو مساجد ما رح خير كأيو إلهي سبحانه وتعالى دينك صلوب برتوا دينك دفاع إلى وقارة الأرض عن كدب حين فبشرهم بعذاب عقيم وقب شعراء يوما مارين عذاب كأقب شعراء يحمى دب فيه في الفضلي cm iya la orina daarinaiyo hari iha la akti der y halgudaina ya pinari ji we lugudalaari iya oo rugo orina yiya jihanwan naatadhaha fatk wa iya da mark ka di o gwne oo tene du kam nyaayo laga saaray dhaw meelaha kelkelaa wasaara oo dhuurum dar waanta lagu dareen badan oo waxaanan badan halkaas laga saaray markaas ayuu qaal waxa lagu dhaye hada waxa u jeedana calaab koosa idin ku dhagan ma kanisum waxaad kaysay jiree aan qosay جعلين tiina u qeystana jacaleen weeye maanta de jacraada caadun ki ma rajayna ma meel ku qarsanayno baad kaaysanumaa ilaahay dirti waxa oo hatta دا دا ما كانت أو نادى إلهي سبحانه وتعالى دين تسيان الله هو قاضي الدين لا يمن تحنون كثر هذا ما كان اسم لامفس قول ما كنت متكنيزون لما يبى الله سبحانه وتعالى يالقول رأي أحد على ذلك كيسينشتر أبيات صلوا يكونوا قائلين الصلاة على عثمان كسر مرينا هلك سكرت دوايس أو هلك كودج أو رأي أن توها الله أنا كنزك وربا وسويه وماذا فيك مية كم وين بيرسوا سنت سنة اللوه قليا عاريه يجيري روحي ساسلوا جسده يعني كانت سكرة منعية في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة بسنة بس اللوه قليا وعلى يوم منك سنة اللوه قليا وعلى يوم سنة اللوه قليا جانبا يجب ان يكون هم يتحقق جانبا ومعه يتحقق عقاب صاعده مركة على سبحانه وتعالى ضدك الله سبحانه وتعالى واحد مسيئا إله ذاتي وحده قبض هنا وفي سبيله قبض هنا وحقق لا <تضحك> تقعوا بأنه إلهي كنت <تضحك> حان عن سينين وعادوشا يتجنوا إلهي كنت أذاب أيوهما يحمى ما لن تلقوا أذاب أيوهما يحمى الله دلالين مثل عكسي عليها دشرة في نار الجهنم جهنم ونارتها اللي قلين العكس مقوا بنا يسود إلهي وعبتها لكي فاتقوا بها يذور دلال يستقوا بمارك سيري فضالاني أيها وحالوقوا بيها والغساريها جباههم wa jiidooda iyo wajnobooyn dhaciyooda iyo wadohoro dhawr qooda hada baa lagu dhahayay oo ما hada ma keneesteen laanfuskum oo waad leedhiin oo qaysa fen fuduq oo ma kooda keneesoon oo waad leh bari baad waka wax ku qabsan doonta oo gurii ku dhisan oo ku gadan ku ka ka ku ka هذا غير كعابات وحده أنا مكسر أنا أقول عاشي أنا وحده أمضى كان الزاد كان إلى النار في حوليه السداء وأبينه إن عدة الشهور بلهة ترى عند الله إلهة أكتبسة 12 وعلى اللهية الثمان شهرا أبينه في كتاب الله إلهي كتاب كي سبينه ساكوه يهينه ده وقت عيضا إلهي معلم يوم معلمه إلهة كدق بله اللهية خلق السماواته وعبوره والأرض arba منها minaha wa afart 12 ka kamida arba'atu asar hurumun wa kharmal hurumay ilahi hurmay wa wawein bilaha kala ka wawein aya kamida hoo sadaha iska xigto minna ay gooni الله wa rasul sallallahu alayhi wa sallam waxa uu hadlay wa adi adu gadlayo aad u gadlayo sida inuu soo saaco ta kharib ka kharib juna say suu khal bin jinan خوودا deerayow axaasul ka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee oo aad goowar sanay oo lakooli karin oo saxaabada Ilaahay markay ka waraan ruuxa annow u cil badan ruuxi maalinta nooxeed ee rasuulku ku sheegay rasuul sallallahu alayhi wa sallam aad goowar ruuxii inaan مركب الدار أن تقبل العين مجانا يسمى بشن تاي تاي بلد كن كوي هاي واساسا كل الدار من إليه ونستعير الدونا وراح ترجع بعدك كفار يضرب بعض من بعض الله سبحانه وتعالى كفار بعض من الدماء وموانير وعرض عليكم فحرام فعور مركب أنت هذا الله سنة التمناد حاجة كذا الدعي حاجة هجرة وحاجة النقطةي براءة في المرحلة الصادم محرم إياه بشر السفر بإستخال هجرانه بشر السفر أي أنت هاي وصل لجان محرم الجلال جيرانه نم او وشربهم رقصوا ما كر شربنا وحاسدين أو هرم لكن سنة ك وحاجة النقطةي كذي إلهي الله على جل سماه ورسوله صيحة إن عدة شهور براءة كذا عند الله هلا جذيزه كتنا شهرا في كتاب الله بيخطها الوية صمان كابلون يوم ما رمكوا الوية صمان كانت لها خلق السماوات والأرض هو أبوري منها أربعة حرم بقمدها يا دي دي السلام كلمين يقول أنه وحيا لها الدر مثل علماء كعضاء الولاء والبراء الوقر إن قال ذلك وإن اللقاء تكتو حقمدها إن بله وذير فعاو في جندي الرسول صلى الله عليه وسلم في جندي عمر رضي الله عنه سيد وحاق قال ذلك وقال ذلك قال ذلك الحابعين وقل نقول السلام كلمين يقول إن رائعين وإن ilaa xabow asaas u ilaahay raali ka yahay iyo raacaana wax walba ay gaalada ku raacan waana ilaahay subhana wa ta'ala ugu caaro may u diloodaya bii wuxuu isee u gudan buu shariicay waxa ka bilawnaa tarada ka bilawnaa oo kaaso cimrigo marka asan waxay isuu waafaqayni yiri wa hatta aadii musharaba banaayo koona lagu baxsaday oo halboorn halkana la ilaala oo kaasa ku islaama waxa Ilaahay in wa sanadkii waxa bilowday tii jiray maga halka xisaabta uu jiro kee kala miidiga hayo oo kaasa halkaas ay aadanayaan waxa sameeyay ay wa soo gaadacnimama si oo waka si oo bar islaam ka أفرط حرم هذا ده, ده, ده من بين قانون. بالشبه عطى سلم قبل الله دل إن رؤينا الجرم لكن قاح كريوي وقع أغسطس اي اي إيو اي اي وحس هذا زود يقينانه فون صار لكن عرجن النجرم هاي قبل محرم براعي سلام قبل الله صاح سير محرم صفر حبيب الأول والحبب الثاني الجد الأول والجد الأخير رجع شعبان هواضن شواد القاعدي أفرط مرتفع حرم هذا وحا صده ويسكحه جن اه حديث كان سو كشهد و ذو القعده ذ الحج المحرم صدعه و اسك خيلا فان كان وا رجب او عربت عقسودا لدي جرج ابو مضه حضرت عبدود اي احترمهم هنا وختمه arba'a hurum dalika din qayima ka sido dtawasal in bilaha sa lo hisab shado oo in sha Allah loogu lo oo la garto واح بلمبا إلّا مقرّسان واختيحة كيّ رواضان كيّ وقاسي وبره وازدين تكمي دي إن بلال سلام كلا برتوا تلال سلام كلا برتوا هذا كوارتيا ااا 5 7 5 كلا برد شو عرق كل شيء ويجري هذا واحد المبّ واحد زي كلّ قوة طبعا هذا صواريخ كتّجّان في كويلا ويا ما سلم أول حاضر كفوق التحرارة كفوق التو، وانا هلا وانا تعرفوا بكلدي واحد صدق قالوا دوين شون. إذا واحد صدق يقعد يمسني. يمنا واحد جود يقعد بنا واحد في فلان كنا يقعد تعبعون الغذاء. هنا كسر عن. لا يبقى كسر عيا عن طاره وجالس. هنا أربعة ذلك كاس. انبله سالوقا وصلى الله الله إلى ريو. أدنوا القيم ودينوا التوصل فلا تظلموا فيهنا بلاحة الحر كل يقول أما أفر تحرم الله أنت والي بلاحة أولا خاصة بلاحة الحرم الله حك عاصريننا إلهي الأمر نفتين هذل منا وعشيان هذل منا فلا تظلموا فيهنا بلاحة الحر أنفسكم نفتين وقاتلوا الله تعلمه قال المشركين كافة سورة القتال وكعد الله عن بعيم بحيوب ونساسه قال الله تعلمه بالله تمام قضي تبدي وحتى ee ila xurmada in dagaalka loo galay islaam herta du miri ka soo xadgaa oo weey sala soo khilaafay sabay socdayo birri soo gaar sala ka maxay rubanay ee malabillaah ka rabsho xumada oo ciimada banka ay dhahan haayo kaafatan waxa uu cilayan bilaa maaha ila xurmada in dagaal laan bilaaw kaafatan dan la dagaalo laakiin si loo biriye bilaha كما يقاتلون قاطي يقول ان ما هي الى الالع و ان اذا كنا بلا ضمان لا الله و علم اوغاده ان لا معلم الثقيل الى ان يورج لدخ الثقيل الثقيل نقض في الله سبحانه وتعالى ان كغغر ايغا مروبا ان إنما ان من زيادة وزيادة في الكفر الجالمه الذي زادت يضلوا و لو باهيان ذي الذين كفروا و كوا يحلونه عاما ويفحرموله استود нашей сеfar Sparky بذا قلقawه يفراق على عاما حين времени انه واضifully قلقاء في عدست ما حرم الله الplatz ترده حضور محرميله يخاذ ما يحرمته حضور الحب ينين في مه Lane وحرميه ينزيعني ما كان لا يدعا ذ 그게 يعني ما قطع لهم قاعد عن سواء ما لم يطيع والله قلا لا يهدي ما نوع من قاوم قال الله ما نوع من المجال toes been from the government and fed workers قانو nasimati قول اي وجيره ده دي جيره يدان جيره ابن او الكناني من كصب بالناضي وانت موسم كما تي ليسو يادمنا يو ا عرفا ايو مزدلفيه ما راها ما تي ليسو يماد وتدير سوق عاصم على ارسام اللي جيره ايو دواقي جيرهو ما كان خدي جيره انو وخان اي ابوسام طلبك لا ما بشان هذا محرم سفر ka dhigay خلاص wal ka yaac bishii muharram ee toos u tahay ida'a hajga haystii dagaalko banay wax walba la sameeyay wakhtii ka dambeeyay marka la joojinay saasayahay intaasan saa ugu bilaab galka way marka ilaahay subxana wa taa w ka hadlay inna man nasii ud dibbiga berrihi xurmada lahaa bishi xurmada leh ee soo reeshi dib loo dhigayo la خاوي ديمدق دياتو في القروه قالوا له ناس البصري مره ربا قالوا ان قالوا ان مصيبه تكاسه على الاله قصداد شباب بحيره يا صعيبات ينبا اسنيه شام يمرى انتبه لي اه ورسول صلى الله عليه وسلم كورو خذاعيه من الحي با سويتي قال إنما nasil ziyatun biddqa bishii xurmada lahayd dible gaynay oo mid aan xurmadaheen hore la soo marinay oo marka dagaalka iyo weh ka bay ba من حرم بنجيبونه صفر مباص في السوق، ويهدمونه عاماً سنة نسيه لا يقول تلاقيك قد ين يانه وسنة تاني نضن الله نضدعالك أو كرب على الخواين نضدعالله قاده وكاسه إلخ. حتى وصل مينجر، وابي كيد هو من جن براهم هذا جالس إحياء، ويهدمونه عاماً سنة نو يحرامين يانس يجيها يقول تلاقيك من حرم تقد ين. من هاي سوياً عدة ما حرم الله إلهي اخرد وحلمين فقام قفر تيينه وقبل دلم بل الله وحرم الله وقفر لكنه حيث سميل بليك سوق رف المريض اوما حرمتي سوري سوئي جذالكين سفرت كوكتي اي بوت ما حرم الله إلهي حرمين وبشح المضا ليد بي حلاليستان بيق بي حلاليستان وكاين الوحل ابدعوه وحل ادلوه بي حلاليستان le di qmalkasi ya yu hei dina aamom aha iya nabi ka dadkayo mala kum hay kudha a iila teila laku mark la den kuddo si fi baha si siwiiyahe aha hind ki sa saa kalaltom augut j ila la dihulko na du ko ahanhulkay siuguudi ta bay so dan sianomareribu o sala kisrada dagal sabbuha سنة sabarahan daayo xaalad calaqtay oo ka tartimay xagaaga ilaan bixday timirta ay hadda bislaanayso meeshan waa meel inteejid waa meel furu marka asa la kala baxay oo munaafiqii iska hareeray oo rasul qowydii daartay isay oo soo socoto جهاز قدما من المرلي من النوراني مرلي تؤدي من بي محافظة عن هنا الإله ذلك قدما يا ربي إني مؤمن بيطيني عبد رواحة ملك وكوه رمي مرلي هنا ردماني لكن ما يشعر قدما رسولكم رشاة صلى الله عليه وسلم بأن خير القتل في شبيه يا ربي إني مؤمن بيطيني ما لكم محايد نفرد عيوه إذا قيل لكم مركلة نفرده هنفروا البحر في سبيل اله الجهاد تقصر البحر مركزين ايضه اله الدين تسكى الى الجفاع وقال مرة ايضان كهر سنكرم كهر تقع انتا ايكو انكوحو ايكو مركز صالة انكوضه محار دعايو فقالتم قلت السبوء رسولاتين الى الارض قلت لكم محار دعوا رسولاتين الى الارض لا بحق اوكلا ونقلتين قلت السبوء ايضا محار دعوا رسولاتين واليتم ما عليكم نقطتين في الحياة دي نراش ادونك ما الاخرتي البديل الاخر اخري ادون ما دون وتعراتن بالي سبحانه وتعالى وما دون بسالك في سبري لا تغمهي سو كاتغمهي سمي هتان انت ادك لسي جيدي ادي يدو لا اسك ججو دغال لغرينا وقال لغينا وسوار فن انت ماني والبهي الباتوي هولاك ادك لجعلا وتغيو وادونك سوتينو ساي هيمو غدين فما ما صع الحياتي دي نراش ادونك, أدون أدون أدون أدونك ما خيل اخرتي آخره markii الله eego lambar badhgo ila qaliil mooyee waan waxba ahayn adduunku wuxuu wa ka rasuul ku shibaysan lahaa waxu lumiday ah xar markii loo eego ruux badda farta gariyev inta soo raalay weey adduun ah xarana waxay taa badda carada badan waxa farta soo عليه وحديث fariyev iyo soo raalay inta farta soo raacday waadi saxay maamusanayay chaquri wuxuu ka marka adduunku sawo yaraan fahar aalami ah kale ee sawo barlamaanka oo weynad as ka tagtan baaris subhana wa ta'al wal burin ay degal alaqba loobaxay wa ka dal al-tabar baxayno wax yar kiree aro munafaqeen ee wax yar oo jee musibaadka deggan daday ka sawo yaraan oo yaraa walidin alaaba ayay taaydan bixinno aydan ilahay subxana wa taala diinisa jeed ka korriyal kale u dhahan abdullahi ibn abdass maam madir kelya inta ka wasbadan sadan kun ee aaraadii carabti dhulka dagan dhulka madina ku dhawdhani iyo dhulkoo dhawo islaam على التعليم كوكاسك فاسمي يا كاسكم أيضا بحن إلا تنفسوها أيضا بحن يعدكم ويد عذابا يا الله وإلهي عذابا علیما على الحنوم بطن ويش تبدل ويدن كبدرنا يا قوما قروا إن كبدرنا يا غيركم ويدن كانهين ولا تضروه إلهي لين ما يسانشيا إله واحد وجيسيان يسامينهم طاح سبجتهم إلهي سبحانه وتعالى عدي أما كيس القلوب ويد قوم بعنا يصب لين تنرفعون قوما يسيا خير بطن ويد كبدرنا وين تتولوا يستدع القوم غير ثم لا يكونوا أمصارك والله على كل شيء إلهي وحل بغوه أبوه ذاو كيف يستوى أنه قارد عدم أيهو ضويلة خوكة أيهو أبوه ذاو يا على الوامتحانة كرسار على كرسارة أيهو الله يدام إلا تنسروه لحدينا كوجارين رسولك فقد نصرف الله إلهي ووجاره وهو لي إذ واختجي أخرجه أي الذين كفروا كوجاروي ثاني ثمانية الله متضحى ويا رسوله سيجعل بفر بها مركب إلهي ووجريه أدنى كورن بقول على صيني. ما يلا بقول بالغد دجاجة مكة تمردك ننكي سود دل، أما ننكي waa la seenay amkila akawa waaba qor gira arabtii wax ku weelay aad baljilisa saswanaa waqil jiljanaa wa inag qiljil jil wa radu sallallahu alayhi لا والله هو سكير رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أركاح تلاه بتكب إسراء من مالك مرقارة تلاه في فرس كسرول كله جيوب وصافته فوق الإسلام إلا تنصروه هذا رسوله أُكبر جاري فقدم سره الله إذن ما بهناه إلهي بأُكبر جاري إذ وقتي وإلهي أُكبر جاري آخرجه أي سعرين ومكثب قيان الذين كفروا ثانيتين الله اثنين حَارِي رَأَضِ التَّقْطِ إذ وقتي wuxuu الله lawoowda waytiga بكر Bakar fil gaari godka ay ku jireen id wakhti wilaahi u heeyeen ya qulu uu kulaa إن الله Abu على laa tahzan ha murgin inallaah madnaa ilaahay baa ilaalinayaa ilaahay baa ilaahay jaro ilaahay la jireena dee lama soo dhawaan karo soo halaga ma ka wan karo lama dhawaan marka sawtu ee wirso subhanahu wa ta'ala hoorisalam ya aba bakr aafsan ma dhannu ka bitneen allah u caayisnaa rasuuluhu subhanahu wa ta'ala ma hadd ka filanayso u maleenaynta labo u ilaahay saddu ku yahaygo kala إلهي سبحانه وتعالى كلي أيوسف الحري يوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وكان بناي بقول قال يا قم يا بكر قام حصل كان بين أبو بكر بقى يو بقى هو بقيوت في هو سيريان وين إذ إذ لا إن الله معنا الله ما يوم ما كرجه عوحة صلاة ما كوا الصلاة قال فكصوب بعد وفقر جاهدين كأيرو جندوا كورهم يه أو فقر ضي الدماء وبلاعيب منه فيري, فيري حتى محاذا قدم بيه ما لا يواك واسوس مر حل مر بس بس الله سكينة هو بقصده عليه رسول كده هو أيدوه إلهي وفوجيه بجنود لم تروا ما رأيك بع إلهي وفوجيه أو كان فرس كي تلوك كل جوينه وبداية كرهه. هذا ك كسيجه. وبعد كأنه في رنكر. وجعل إله يحوك يا كلمة الذين هو هذا القول كفره أست في الله. آهها. أي دين ثم بابياء الرسول في الدلان. الرسول قد دل درخات. أنت هل هذا كنجب سامي السماء؟ إله هذا القول هو قدر يمدحه سيو. ونولك وكلمة, تل... آه... وكلمة الله إله هذا الكيسينة والدين تذهي العليا شرك قاضي هي وحيد وسنجاهي دين الى سبحانه وتعالى يا رسول الله والتجي وقر يقرك دغه هو لا جالسين وهي والله عزيز الحكيم لا اله الا الله وانا مجث في سر البحر شفافا بينكم في الضوء وتقار هيكم خول خول سو وجهي بانواركم وانفسكم بحيئ وكجهاد او مشي ودنبيت جهدي ديبكه ها جيرو نفس في سبيل الله نجد هذه الدوله وحده حساب او بنك وخلاصو دكه عثمان رضي الله عنه وارضا باوحد حي انت لو كنت كيروك الله يا فرص انت فرحت عاكم فايت الا رسولك وفرحت او وجيهك يفاي او يري بس ما رضوا سويرك ودبحتوا يعني ددم ما هي سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ابو الصمد ما احتصمين دبكوا ان بابحيي وجياتو اا صوابو انه خفاف idinkoo yar yar waluu fasirey idinkoo nashaad hayo fashiroon waluu fasirey idinkoo ee xoolo haysta lagu fasirey shaqal la inta cagteedii adiga oo wey adiga oo يو أنفسكم مال كينا بحي يو في سبيل الله ذلكم كينا خير لكم إذين خير بدونكم إن كنتم تعلمون أداء خير كتقانا إذين خير بدونكم إن أتبحت عن إذينكم الصح وما كان نفسنا بحسان لو كان هدوه هانله صفر أدبوه أو داربوه أو عرفت الوكالي لقب حيالي وليتقل إن أنت رب الله ودولد له وحال هذا يرف فورده وحال هذا من كوم وانت لو كان عبد اهلا عربا قريبا والله سبحانه وتعالى مال يغني مدو و ميل دو لا سهرى سفو وصفرا سفر كن عبد الله سفرا قاشدا صد سفر دو اما سفر بعد حال لا تتبعوا ويقول رائع حي جيت من مرافقينا عرب ولكن بعده ولكن صام من قوانين بعده الحا سوقاتي عليهم دو شولا الشقه مسافه يا قواتي هل سعي الان بهجويعه waru xiid meel ila koorow gaaji yebiy iyo gaaji harado dibanay wadalaana hadday ahan lahayd qaniimo meel dowliga ah leeyahay aradan qadiim meel dowliga ah leeyahay hadday ahan lahayd iyo safaran qaashin la talucu ku raaciil haayeen samayn noqoni wala ka bidu ha soo gaato cariin ba ku kuna بالله جل وعلا بقول له لو استدعنا هذان أو الخرجنا وانفجر عليهم معكم معيين أيه الله يوريكم أنفسهم مرقى دارنا نفضلهم بهلاج إن لم ينتهم روحوا بهلاج تاواي ألوش الله دلهاي نعس في كويرو نعس في كويرو ليش أوه حلبو كار دارنا كار المياه ورايبا كار شبيني هذا بس كذي دفعنا نقوم بأقصى دوام بكوهالك سميش فانتبه هلاج يوريكم أنفسهم والله علمك الله في الله عن كلمة wa balamu rasul sallallahu alayhi wa sallam hadma iyo iska joog markay wuxuu dadka kaada soo socdo kayin balaad ayu gudacayso haddana aadayna haddana ay fashaxan qaddallahu waliy anka ilaay furafiye limalintallahu hadu ila nti oo tele iska harad hatta inay samayhi laa cadaad la إلا هناك عشرين صلى الله عليه وسلم لا يستأذنكم كما إذا مجد السنة هنا هرام هالذين كوي لا يؤمنون رحمة إليه بالله يولي ومن آخر أن يجاهدون ألا يجاهدين من الجهاد إذا مجدين بأموالهن بحنية وأنفسهم والله عليما بالمتقين إلهي باية قانا صدك إلهي كعب سنة إيا قلبي ولا عشرين كجستوي إنما يستأذنك وحي اذن كويديستا الَّذِينَ حالان اليدين كو لا يوم نبي الله 29 واليوم الاخر كو 29 ورتا القلوب قلبه هو شك كجرو اديكا ي الدين تكش كسن الى اذا حنا في هذا أ سبحانه وتعالى وقع قلوب ear على to the speaker, a roommate, took their في in بشكل eye, and he discovered their ولو in الخروج eyes I وتعالى surprised to hear their tears in recent weeks And if you come back to the father, to Hermas, they found his reward He was applying for men to his ancestors, endorsed the test Not before, somebody who saw one last year aciones of his are ولو أرادو حضيب دونيان الخروج هنا إبحاني كرعان لا عدو ديار السنة لا يوديار قروا إلهي له بحسان كهدث ديار قروا ولكن مين دونين إبحاني كره الله إله إبابا نعي انبعاثا من إبحان إله سبحانه وتعالى هنا إبحان صافنا وسلم صافتوا أي إله إبحاني إبحان فطبضوا إله إبا واجوا كرعبوا واجوا ووحهموا إله إبحاثوا كما يقرج اللهم يعجوكم من هذا كاصل والعج اي رسول الله ادعوا دعين جسو بعدني كسل ما له كان منقلق انا عبادي اديق اا ثواب اوي كايولي دقاقتي و دقاقت كايولي الله سبحانه وتعالى خيره انه روحو ونعيم بعافه هنا سبحانه فتضدوا الى الله با ريبل الى الله با ظلم كدجين فتضدوا الى الله وهسي كيريد لو بدا لوغه فسي واساه صدرك مع ارون سياره فليس عاد ما هذا ثقوه ماشي كما هنا حوالي كده يوجته ها وين حتى الروح عغري في عنل وحا سنفتي سم سينكرت قوة قديه هو ها هو وانك اودياش تعبان كون با بيراي علمها الا لفدي غيره الدنيا القاج لو خرجوا ولي بحي الله وغره هو الهي نو عدينا سبحانه وتعالى ولو خرجوها الضي بحي العيان وقوة مرافقين تجيكم دح من إلا خوالا خساد موجي لا تكى إسلام فيس قدر الله ولا اوضعوا خلالكم ويدك دايلها يندح دينا يبغونكم يقول إن اللطل بلين اللطل فيدينا الفتنة طينا يسكون كين وفيكم حايدن كود حجرة سمعون اللهم كواسفة عنهم اللي يستود كواسفة عنهم مغلية وكو كرسون بايدن كود جروا عليه سبحانه وتعالى كواسف يسألين والله عليهم بالظالمين إليه بقال الله يا قاني يا منافقين صدر <تضرز> لله سبحانه وتعالى وهو جن يوكا ينكرها مركل إلهي ما بيدنكرها ها سؤال سبحانه وتعالى محايا للصح صار دعير هذين صعان ولو خرجوا لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا فساد رضي سلام كودلة كودر حتى نصره وكتر يوم هذه إسلام كعيس ركملها إس خلاصه خلاص مركل صار نصره قدماه هذه سوق الأفان قو رأي وكا إس كدايم خلاف خلاه بدهن دجيل هايم ولا أوضعه ويتق خلالكم تحدينا يبغونكم يبغوا الطلبة الفتنة إن إدمكوس خدران وفيكم سمعون اللهم وحائلا كل حجروا عليه سبحانه وتعالى هو خكر صان وستة عن ورقة المدغشني ساس صحيح حوي من كتير وحكر المفاز سمعون اللهم هو يجا قصة جاجوس سيادتك المدغشني ورقة الله أوك يعني لكن ثيارة صحمر مرقسواق ابن دد بوله واجد ذنبه فشل ما هو كاسبه ما عبد الله ابن وعي جد ابن قيس كان صوص عظيم waxay hayeen dawad ka baq qabilayalbee min salaam qabilkii jeer ka soo haystay kan aan ceyay aan saar kuwii laftee ugu badnaydo dambuhayshay marka dad badan ba ku karsonaa hadalko dhegaysan iyo wakaaso kuwaasay marka fadhayn lahayn qodiga marka sax fudis subaqayaa waal kalaafan fiikum samnauna allah wallahu aaliim bil zalimiin laqad taqawu wa ytalban min qabli hoya nasuub sallallahu إلا أن دكتورنا قال وقع يمتى الكهري ودعاءات كفر الله قال أنا أفكار الله قال أنا قعله ورد كل مهربه لا يبغى فرق تقول فتنة ويدل من قبل هذا كار وقلوا ورد لك عاديك على أموره سدى أي كفرت تخلص العالم بين سوى نال أبو مريم سوى وشرة نال وقلوا حتى جعل حط إلا حقيقي أي حتى كوي قال لا منافق قال صلى الله عليه وسلم إلا حق يؤذي وظهر عمر الله إلهي دين سيكون رسل فهذا ذي نفسه أصمر وهم كارهون هي والنعاي قال لكم المنافق إلهي سبحانه وتعالى سلوه الشهير وهي وحية لسلامك هنا ونحية ونحية المنافق ونحية الضوء بلاي أنت ومنهم من نتبع كم يقول له إذا لي أنا أسكح رأو الندجال كأريجات كأري أي فصح ولا صرت إنهاي سمعت ضمطه خلاص ألا في النوري على بري على براري في سنتنا استغضواه سمع صوملك فيل وقول العيب هو فين وقال له وقول العيب على سنتنا استغضواه هنا الجهنم على مفعده من الكافرين قالوا وحنا نستوي نرى وبحامس جد من قيشن ك هذا السلام وجاير لفت يشوي ورسوله صلى الله عليه وسلم يرى بحب نسلوه إذنها قضي <تصفيق> نبضون مركز إذنها ننكاس ولكننا نبخيره بخير إنه يهيبان الشاكناه مركز إذنها وإذنه يدائي من البخ بخير إذنه محنو مكتن مياه جدا بل ونكتن ورمانته وحايدينها ننكاسوه رسوله صلى الله عليه وسلم إن جيس كاسا عمر مجموه marka ka saar rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam la kaftaan iyo wuxuu imi dagaalka loo diyaar garoobay lan jaylan ka tawal shaqo la galo sahay adan la qaato nefsiy aan la halka suuqa kula kana wuxuu yii halkaan jiddaar uu gali ee yewes ku midan ma wa haddana dii keen laga damaysteeyo mid farxaan way qorana mid qasashaan taad kuwa mala dagaalamayso ay rasuul sallallahu رسول wasallam الله wuxuu yiri rasuul kale oo qabil feeriga qaan ma laha xunbaana naagaha oo kama akaysan ka markan nawan ka naagaha oo caad dadan ku qarsan gu yahay sidana marka wakaantu dadu qas kaawu wamna mayqul idhal li wala يا أنا دتكي لكن دتكي غياب أنا هاي أنا جواره دلك واحد يستوي ساسا سا سا سمايني يا على فينا استقطبوا استنوا بكل لعين قلما بكل لعين وين الجهنم وليفدت بالكافرين على سبحانه وتعالى في أن تصف كهداك وأسير تحسنتم عدد نصرها شهادات برواقها شهادئ إلى جهان وتعالى خير قصي تسهم منافقين وإحمنا يوم في حماسة وحال الحب السلام وهي الطهر قلبك وجو أجوب موت بقي لكم way ku sifka musiiba taa ay diba u taqoodo laga adkaado oo xanuun sato oo wakaaso islaamka dib ku dhaco yaqulu haydahan qada khadna waan qaadanay waagaal aan markii dagaalka laga socodkado dadan sheeidan haydahan qada khadna waan qaana marafaqint min qawl in lahayn waafij horan go'an qaymanta sasa u dhamaan sasa qol naga baabeyn sasa haydahan walicumaan way dul كل واحد ترى وأنا سمع بشجعناي سراديفي تكنايا وسومي يا وكر وحول بيستويناي وأنا قاعد أداوم سر قود حيد كل واحد ترى لين سيبنا نعسي مهيب إلا ما خسر ما كفر حيسا إلي وصلنا نقدرين وياك نقول دميه هو مولانا ساول النع وعلى الله فريق توكل الممنون وأليس محرض كمنين تأليه فرسات إليها كفر صناد كل واحد ترى هذا خلف حرب الصون من رست جيشنا بينا أنك إلي مسلمك مو منك وري خسارة مهاي خير وحنا نصلج على هذا الشو وخير وكل شو بري إياه خير مروزية فأحنا نصلج على هذا الشو والصبر إياه مروز قولوا حتى هل تربصون مئة توب يستنبنا النجع إلا إحدى الفصليين لبوا هناك بدود مويين ونحن النجوا نتربص ونسجينا بكم دينك أن يصيبكم الله إلى يوم كريله إلى يوم قاصيوا بعذاب عندي انا حق سكاري ولاي حق سعاله دين كامله او بي دين على دعمها ما الى دين كعلاوه او غعوانا دين كدمه لا وراس نيد دووب بين سبينا اناغا احد القصني حدا عبد من وشهد عاكف عن في شير يرضى رسول الله عليه الصلاه والسلام وي استغيث كذافت دباتن ريقتيها وشفاعه يا قيامه كنت مره هو عندي سعوده تبار حور رسول الله وسال الحديث وأول الصعيد مركب على الرتري أو جندي على الرتري قبل هذا الرتري واحد وكله هنا الدير جامور هناك مركز خايو إن إله النهري عند اللين أو أقل بجانب مسك عازل الله ونعمت بنسبه النور اتراب الصومب إلى حدث الله ونعمت النص إما نص ويمشها ونحن أننا ونتراب الصومب نلست لأن بكم أن يصيبكم الله إلى أن القاصي بعذاب من عند إنه و... يستم أزيد دعمنا وإين طالب؟ وإين سيسي دين على؟ أو بإيدنا ما دعمنا وإين كعلى؟ رواصن سوين فتربسوا دينك السبأ. إذا يشربنا السبأ أنا ورثان إلى سوين إن أنا ومعكم بمرتربسون السوين. هنالك سوين هذا تهلا. أنفقوا بخير طبعاً إيدكم طاععنا أو راعيها أو كرها ما إيدكم قصبها لن يتقبل منكم لأعاب بر ماك. مرنا وسبقتنا لأعاب بر ما هذا دعى أنكم كنتم قوم إله ضعيف كبهي السنه وقالوا منافقين ما واحد يحسن ما هو الا وما منعهم بالي من من عين ان تخبرني الا اكبر منهم يا حبذا نفقاتهم وحي بحيان الا انهم يو كفروا بالله قالنا وخ لا لا اقبلوا قال بواعده السنه لا اقبل ما هي دي بلايه القلب كاجته وقلبك اسلام كان ناص ومنافق <تصفيق> فهي وكاسط وحكسه سميت صيادته السنه لا انهم كفروا بالله وبرسول ولا تنصلاة الصلاة ما تغان ما هو توكن يا هو وحسن يموي على جلي ولا ينفقونه ما بحياه إلا وهم كارمون يبغون نعوق عليه سان يلبسون ييموي أو ساسوع تدين شوف لجنا حيو كل جنا ساقص ما جنا فيه وقرب خد جنا واحد بهنا يام فلا تعجبك حلي يا عمي ويسكعجبك له حج على سان أموره طاره وحوربين لا خرق وحق ما يدك أنا واحد الجبسي ولا أولادم عرور طاره حلي يا عمي حج علينا علي كن الله الهي الحبودوني ليعذبهم من الكعالاب بها مالكها يا اولادة في الحياة الذين قال فوحا ادونك للبسي وكعالابي فروحا الهيان كحراني وانا ادونك العلاب ويا مالكها يا اولادي فروحا مسلمكها وقرير العين قل وقد قيها وكا لكن كي الهيان كحراني صوموه ادونك لكعالابي وكا انبضان مقشان كوة طلينة ويواركاني قال واحد البا الدويل السيو السديريو نك وحول بقوم معانا وينو خرمي ثلاث كيا عيد جلنا الدونكم حاجة تجنه روح عن جرين وستعخر جرين شخص يهجر هديه جان لهاي واحد عن كله حجروا تركوا مين طال ملوك تقي بقرضة ساف بين ولدك علمها فردها فرضها برذوم كله لبود بودي قلب روح توصل إلى بشرناه وليه قال كان يسوي سكدر على سبحانه وتعالى في الحضارة يعروف على دويم الفية هؤلاء مرينا خير ها فلا تبيجوا أنوارهم ولا أولادهم إنما يريد الله جلاه وحولنا اللي على بها مالك في الحياة الدنيا نكون على أولاده واتزاقنا يبحضوا إلى يربوا أنفسهم أو مكافرون يو جارنا نسب قبضوا ربنا سبحانه وتعالى مرخصا وحنا نستغترب عن الصنيع والله ربنا والله وحده في أمر الله إلهي بكل عرمنا منافقين إنهم لم يؤمنوا إلى كمبيديهم ما عن ما هو هارقي؟ هنا إسلامي هنا البغول كبغول إسلامي هاي وقاص لا لا أركمري وما هم من وما هم منكم, منكم. إنك إنك يو يو من مهاوالي سماهنا ولكنهم بيو قوم ويفرقونه نفط وري المال قوي وبقي يوم هذا اللي هو حس كم وجد الله سجارة الله الله نفط وري دودي وقاص المال قوي وبقي يوم يواعر هل وحقي يوسع الدنيا هل الدلو ولا ما ما بنام من الدلو هاي لك وإسلام أبا دهي ورسلام كمحال الله يناي أو هو سعوه إسلام كبه بركة بحوة لبقدة حيه قدرت برسول كويري نوانكو إلهي ساوه ورمان إلهي ما أمريان جلوه أي رسول صلى الله عليه وسلم هديهم هاي السحابين يسيبوا الدري لو يجدون هدي هاي الحيان ومنافقين تمرجان حسن ما رأي قرام هي هاي أو مغالات بوره قدت بورها كوية هدي هاي الحيان qaam mudkhan tulka mal hayso iyo salaay galaay ka ku qasban haday hayeen covid baadaan lawalow way jeesan lahayeen ilayhi maljayi garkay garku waa garkaan buurta ka ku yalaal dhahay iyo muddax ka meel ka meesha la galo nulka haday hayeen lawalow ilayhi way jeesan lahayeen waan iyo waxa macmuda dad dig dig dig dig ku qalaan akama ay funno oran kalaan faray wayeen baa subhaanahu ta'aala qadul khadi wa ku wa wa marka maal ka kooban walaan karaan ayaan jirin saadarteed eedii la jogan iyo gaalada waxa uu subhana wa taala wa minumu hagalada munafaqiinta kamid man midba kamid hayel mi suqa ku qoo eebaynayo qoo duray si sadaqaad xi qism sadaqaad qaybintee sadaqaad markii wax ka waayo ila waa munafaqada sawad dunyada doono aakhira wax reejiga kama هذه قص ما أريد بها وش الله اعدل رسولك يا فأناك لم تعد سبحان الله مكحص رسول صلى الله عليه وسلم يا عبي او بذي أو ودج يبدلني مكحص رسوله خبط وخسف إلا معدل وان خسر وانهم قوي ونحن دونه يعبدون وإلهي حق إذا كن دونه مهرين هذا نعدالات صين مكحص رسول صلى الله عليه وسلم ويري يا عدالات هذا نعدالات صين مكحص رسولك في لا ينتهي من مهري أمير واسع هذا ضفيس منافق bu مركز رسول sa u dat ud ka dad nu asa kaso bi doon sa y iyo oran kaxina iyo sa tukar iyo laya sa lakin saas haw nu asa kaso bihawataabo mu no kay kasas mar laiya maad dabal ka ten na bad kay sa sa we diro la fidumaya bi wa mi masad kamida mufata man فواتير اي او في صدقاتي في قسم صدقات صدقات طيبين تيدا فين عدميها حدى صدقاتي لا سييو فدو غالبو نقو قمار و قجانا ولا لم يودمي هدان هم لا سينا ايلو مي صدومتها وحنا حقين هي ما وصلناينو الى يدتي ولا ما جيني تذكارات شنو وكاساييو مركيسو وادي دون تعيت عت بنا كرصو هنا ارتيا ولا لم صخر وإذا الشيك فرن ينقش ودى حد يمد إلهي كمبحي أي حسول صلى الله عليه وسلم ما الكاسم هو رب وهو سوء إلهي قدر كيسي يوحى يوحى كمقل صلى الله ومالدون هدوه خلاص سلان هو قبحي يصر حسول الله عليه وسلم عدى لذيذ يصوم با إلهي قلوه إجاد بحنا قبل كالكسين إيساء يداد صحيب الله صحي ومن nuu xakamida aman midba kamidaha yeelmiisu ka fiisada qaata kugu ceebayn iyo kugu durayaan sadaqada qaybinteeda faa'in u doominha haddii sadaqadii wax laga siiyo radbu taliyoonno dadka saxwaan taay soo waaxdaan meel ka soo xakamayay waqti marka way udu min ha raddo way raali noqonay hadii sadaqadii wax laga tii walan udu min hadaa wax laga siin ilaahay xanaaqayeen walaw annahu bihi waddo haddii xal ku wax ilaahay noqray way dhireen waxaas markan ku jira waxa nalo qoray waxan hunayeen iyo فتقول راح الله وحش الطرف هذا الكار الصلان وإن رعيه ويا رسول الله رزقته كهر ما يسوس الموت وإذا كهر موت مل مي وفاجهر يواسسها قل إلهي كعب صلاه مركز خيدين إنسان طلب حاجة يجي ويا رسول الله رزقته إذا الروح الله الروح القدس نفقت في الروح أن نفس ja laittaa maisterat, toi še, alan kuherin, koulushe, sa vajanan takogan. alan gala uugurim, orihotan alan hervotnim, orihotan alan dirim, orihotan alan uugurim, gala edes, vaan makasia vaheilla kassaa, joo, kuhkuta, kaina, ja kuhareesi, oi natsai, tai huiiri, kuhana, oi قرؤنا مرضوا ما اتىهم الله ورسوله وقالوا ايدينا حسبنا الله الاله وان نغفرن الله الاله وان نصينى من فضله واسع الى الله واولى سبحانه واسع قد فضلني نصينك يرنت الوي من الله وان من فضله ورسوله وان نصينى ورياثنا ان الى الله را قد استار والله عالم